بسمه هذه بعض الفوائد عن قصه اصحاب الكهف وكان السعدي رحمه الله قال رحمه الله في هذه القصه العظيمه اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيويه فالهته عن اخرته فالهته عن اخرته واضط واضطته الله فيها انما الها الانقطاع الاضمحلال وانه ان تمتع بها قليلا فانه يحرمها طويلاً وأن العبد ينبغي له إذا عجبه شيء من ماله أو ولده أن يضيف النعمة إلى موليها ومستيها وأن يقول ما شاء الله لا قوة إلا ابنه ليكون شاكرا لله تسببا لبقاء نعمته عليه لقوله ولونا إذ دخلت جنة فقلت ما شاء الله لا قوة إلا ابنه وفيها الإرشاد للتسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير لقوله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك وفيها أن المال والولد لا ينفعان إن لم يعينا على طاعة الله كما قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة إلا من آمن وعمل صالحا وفيه الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه خصوصا إن فضل, إن فضل نفسه بسببه على المؤمنين وفخر عليها أو فخر عليهم السدرال الجين الدعاء بتلف مال من كان ماله سبب طغيانه وسبب وكفره وسبب طغيانه وكفره طيب من كان ماله سبب طغيانه وكفره وخسرانه وخصوصا ان فضل نفسه بسببه عن المؤمنين وهكذا من حارم دين الله بماله يدعى على ماله بالتلف كما دعى موسى على مال فرعون تمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فالطمس على أموال المحاجبين لدين الله هذا دعاء مشروع عن الدعاء بالطمس فموسى دعى على مال فرعون بالطمس قال أنه لا يبقى له من ينتفع به في حرب الدين وهكذا أيضا ما ذكر هناك بتلف مال من كان ماله السبب طغيانه ومعنى سبحار بالدين وكفره وخسرانه وفيه أو فيها أن ولاية أن ولاية الله عدمها إنما تتضح نتيجتها إذا جل الغبار وحق الجزاء وجد العاملون أجرهم فهنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا أن ولاية الله نصرة الله عدمها إنما تتضح نتيجتها إذن جل الغبار وحق الجزاء سوف ترى إذن جل الغبار أفرساً تحتك أم أو فرس تحتك أم حمار فإذن جل الغبار تتضح الأمور وتظهر الأشياء والحقائق جنيةً وهناك ما قال الله الولاية لله الحق فيذهب تذهب جميع الولايات ولا نصر لأحد في تلك الحال التي أجر الله فيها العقوبة على من طغى وآثر الحياة الدنيا والكرام هناك لمن آمن وعمل صالحه وشكر الله ودعى غيره وشكر الله سبحانه وتعالى وترك غيره من المخلوقين فهنالك له الولاية يوم القيامة أو في هذه الحال يجري الله فيها التي يجري الله فيها العقوبة على منطقة وآثر الدنيا هناك الولاية الكرامة لمن آمن وعمر صالحاً وشكر الله فتبين هناك وتوضح الولاية الحق له سبحانه وتعالى لا لغيره هذه بعض الفوائد على ما تقدم من, السور من قصة أصحاب الكهف فوائد مختصرة مفيدة ومن أهمها التسليل للصالحين إن ترني أنا أغلى منك مالاً ولداً فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك فأتاه الله الإيمان وأتاه الله الخير والعقبة الحسنة في الآخرة وخير العقبة فهذا تلف ماله, ماله وذهب وأصبح يقلب كفيه فعندما نسأله ويوم نسير الجبال ما معناه؟ فعندما ويوم نسير الجبال نعم حسنت المقصود بتسير الجبال إزالتها عن أماكنها وتسيرها كما تسير السحاب وهي تمر مر السحاب ونظير هذه الآية وإذا الجبال سيرت ونسير الجبال سيرا سيرها الله يزيلها عن أمكنتها ويفتتها تفتيتا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة انتهت الأرض وانتهت الجبال وبست الجبال فصارت كالدقيق المبسوس المبلول بالماء وكأن لم تكن جبال على الأرض وإذا كان الأمر كذلك بعد ذلك وترى الأرض بارزة فترى بروز الأرض بعد إزالة الجبال وتسير الجبال وتفتيت الجبال ترى الأرض بارزة ولا يسترها شيء لا جبال ولا شجر ولا بنيان تكون واضحة جلية لزوال الستر التي كانت تسرها وتحجب النظر إليها أكثر وأكثر تزال تلك الحواجب وتزال تلك الجبال التي تحجب النظر ولا تجعل الأرض بارزة وتذهب الأشجار ويذهب أيضاً كلانك البنيان وترى الأرض بارزة هذا معنى لقوله وترى الأرض بارزة أي أنها تظهر بعد زوال الجبال وبعد تسيير الجبال تظهر الأرض لذهاب الجبال ولأيضا كذلك الذهاب الأشجار وذهاب البنيان وقيل ببروزها أي بروز ما فيها من الكنوز وإخراج ما فيها ما في بطنها تبرز بمعنى تبرز ما فيها أي أنها تخرج كنوزها وترى الأرض بارزة أي أنها تخرج ما فيها وما في بطنها من الكنوز الأموات كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك وألقت ما فيها وتخلت وأخرجت الأرض أثقالها هذا معنى آخر لبروز الأرض أي أنها تخرج كنوزها ويبرز كنوزها وهكذا الأموات تخرجهم من بطنها وترى هم بارزين فعلى هذا وترى الأرض بارزة ترى ما فيها بارزا تخرجه الأموات والكنوز كلها بارزة ما في الأرض كما في الآية التي تدلعن ذلك ولغت ما فيها وتخلت وأخرجت الأرض أثقالها فمعنيان ليقولي وترى الأرض بارزة فقيل بارزة وأضح جنية ظاهرة بعد ذهاب ما يصرها من جبال أشياء وبنيان قيل بارزة ترى الأرض بارزة أي أن ما في بطنها يبرز من الكنوز والأموات يبرز ما في بطنها وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ولأي كان المعرضين لم نغادر منهم أحدا كلهم نجمعهم بل الخلق جميعا الصالح والطالح والمؤمن الكافر يجمعهم الله سبحانه وتعالى ولا يتخلف منهم أحد عن البعث وعن النشور وعن الجمع يوم الجمع ما يتخلف أحد الكل يجمع وحشرناهم بمعنى وجمعناهم جميعا ولم نغادر منهم أحدا وهذا قبل تسير الجبال وهكذا أيضاً قبل بروز الأرض أولاً الحشر حتى يروا هذه الأهوال ويروا هذه الأمور العظام فلذلك جاء بالواو هنا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً إشار إلى أن الحشر قبل تسير الجبال فجاء جاء معه بالفعل الماضي وحشرناهم. جيء بالفعل الماضي إشارة إلى هذا أن الحشر قبل ثم التسير وبروز الأرض وهم ينظرون إلى هذه الأهوال فليس معنى وحشرناهم أنه بعد التسير وبعد بروز الأرض والواو ليست للترتيب كما هو معلوم فلذلك جيء هنا بالفعل الماضي وهناك جيء بالأفعال المضارعة ويوم نسير وترى الأرض وحشرناهم إشار إلى أن الحشر قبل التسيير وهكذا أيضا قبل برز الأرض يحصل حشر ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل من الأهوال والناس تشاهد تلك الأشياء العظيمة ونسى الله العافية والسلامة هذا قول وقيل جي أب الماضي إشار إلى تحقق هذا الشيء وحشرناهم أي أن هذا الشيء متحقق الحشر والجمع ورد على أولئك الذين يوكلون هذا الشيء محتمل هذا محتمل ما ذكرناه أنه جاء بالماضي إشارة إلى أنه متقدم على التسير وعلى البروز وحشرناهم وأولئك متأخرة عنهم فجاء معاب المضارع الذي يدل على السقبان وقيل جاء بالماضي للإشارة على أن هذا الشيء متحقق لا محالة فيه وأنه كائن لا محالة فقيل وحشرناهم والله أعلم المحتمل أيضا وعرضوا على ربك صفا عندما نسأله قوله صفا هل هم صف واحد أم صفوفا نعم حسنت صفوفا وعرضوا على ربك صفا أي صفوفا وليس المقصود بهم صف واحد قوله بل زعمتم أن لن لكم موعدا ما هي بل هنا؟ أي إضراب انتقالي لا إبطالي لأن الأول حق لا يبطل طالب. وإنما المقصود انتقال من شيء إلى شيء آخر وهذا توبيخ هذا الانتقال فيه توبيخ وتقريع لهؤلاء المنكرين للبعث النشور بل زعمتم وزعم في القرآن للقول الخاطئ وللقول الباطل زعم الذين كفروا أن يبعثوه وهي قد تستعمل للقول الحق ودعوتني زعمت أنك ناصحي لكن الأغلب فيها ولم يأتي القرآن إن بذلك تستعمل في القول الباطل والذي ليس بصواب زعم فلان كذا وكذا أي أنه أخطأ في هذا الزعم ولم يقول صوابه ولم يذهب إلى الرشد فيقال زعم فلان هذا الأصل فيها في اللغة أنها تأتي للقول الباطل القول الخطأ ولم تأتي في القرآن إلا لبيان أقوال أولئك المبطلين وأنهم يقولون ما في بعث ما في نشور فالله يقول زعم الذين كفروا وهكذا بل زعمتم ولن نجعل لكم موعدة كل كذب هذا بل لكم موعد ولكن زعمكم هذا الشيء هذا الأصل فيها وأما في الكتاب فقد استعملها سبوي في أكثر من موضع للقول الحق زعم الخليل زعم يونس وهو يؤيد هذه القول يزعم في الكتاب الاصل فيها للقول الصواب من مقصود في الكتاب هنا نعم سيبويه الذي في النحو فان ان للعهد ويقولون في الكتاب اي في كتاب سيبويه داري النحا يقولون في الكتاب اي في كتاب سيبويه فهو يستعملها في القول الحق كما يقول جماعه من النحاه ابن عقيل وغيره ان الزعم في الكتاب للقول الحق زعم يونس زعم الخليل الذي يختاره سبوي رحمه الله، القول الحق الذي يختاره، فيعبر بزعمه، وزعمه في الأصل خلاف ما سمعته، أنزعمه في, في الأقوال الباطلة، قال رحمه الله قوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 بيمينه أو بشماله على حسب عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر يسلم الكفرة المعاندون كالذين حكى الله سبحانه وتعالى عنهم ما حكى من الأقوال إن في البعث النشور ومعادات الأنبياء ومعادات الأولياء فهؤلاء يأخذون صحائف أعمالهم بشمائلهم أوضع الكتاب والمقصود بالكتاب هنا صحائف الأعمال وإفراده نهب لكون التعريف فيه للجنس أي ووضعت الكتب ووضعت صحايف الأعمال وتقدم معكم أن العرب تطلق المفرد المفرد وتريد به الجمع سواء كان معرفاً كهذا أو منكراً أو مضافاً ووضع الكتاب أي وضعة الصحف ووضعة الكتب كتب الأعمال وصحف الأعمال وتناول الناس كتبهم منهم من يأخذ الكتاب باليمين فيقول هاء مقرأوا كتابية ومنهم من يأخذ الكتاب بالشمال فيقول يا ليتني لموت كتابية فيختلفوا في الأخ آخذ بيمين فيفرح فرحا عظيما ويذهب إلى أهله مسرورة ينقلب إليهم ومنهم من ينقلب العياد بالله هو في غاية الحسرة وهو كثير حزين لأن هذا الكتاب هو المصير الذي تأخذه يوم القيامة هو مصير إما إلى جنة وإما إلى نار ونصى الله نعينا على طاعته وأن يوفقنا ليأخذوا الكتب بالأيمان ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه لأن هناك يوم فضائح العياذ بالله ويوم كذلك أيضا العز والكرامة فهؤلاء مشفقون مما فيه لأنهم يعلمون إيش الذي فيه ويعلمون العاقبة بعد الاطلاع على ما فيه فإنه الخزي والعياذ بالله والفضيحة فلذلك تجدهم مشفقين مما فيه يعرفون أن فيه ما فيه من الأعمال السيئة التي دُوِّنت عليهم من زناء من لواط من رباء من قتل أنفس من الجرائم العظيمة التي قد فعلوها في الحياة الدنيا من الكفر والشرك بالله يعرفون أن هذا مدون في الكتاب فترى المجرمين خائفين مما فيه لأنه يعقب ذلك ما سمعت من الافتضاح والعياذ بالله ويعقب ذلك أيضا ما هو معلوم من المجازاة بالعذاب الأليم لذلك تجدهم مشهرين خائفين وجلين. مما في هذا الكتاب ويدعون على نفسهم بعد ذلك بالويل والهلاك يا هلاكنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة هؤلاء يتعجبون من هذا الكتاب دقائق الأمور يحصيها الصغائر فضلاً عن كبير الأمر يحصيه سبحانه وتعالى للعب وحرم الله على نفسه الظلم كما سأتي ولا يظلم ربك أحده يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة إلى أن قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا هذا شأن من شؤون يوم القيامة وهذا حال من أحوال يوم القيامة تتطاير فيه الصحف والناس يختلفون في الأخ إما باليمين وإما بالشمال والذي يعلم أنه سيأخذ الكتاب بالشمال فإنه مشفر من هذا الكتاب لأنه لقي الله كافر بالله سبحانه لقي الله معاديا للأنبياء والأولياء لقي الله مشركاً به جل وعلا فتر المجرمين مشفقين وجلين خائفين لما يعلمون من العاقبة السيئة بسبب الأعمال المدونة في صحائف أعمالهم وفي هذا الكتاب الذي سيعرض عليهم ويتناولون بالشمائل وبعدها الويلات يدعون على أنفسهم ويقولون يا ويلنا واليا هنا للتنبيه أو النداء من باب التشبيه من باب التشبيه هذا الويل وكأنهم يقولون حضر يا ويلنا فدعوه أحضر وانظر ما نحن فيه الآن يا ويلنا الذي يظهر لا تخرج عن النداء ونداؤها على تشبيهها ببعض أو على تشبيهها باعتبار أنها تدعى لتحضر كأنهم نزلوها من زلة العاقل فأراد حضورها يا ويلنا حضر حضر يا الويل وانظر ما نحن فيه من الهلاك ومن الدبور وكونها للتنبيه ليس ببعيد لأن الويل ليس مما ينادى والذي يظهر أنه ينزل منزلة ما ينادى فينادى بعد ذلك كما نادى الله الجبال يا جبال وأوه به معه والطير فلا مانع ينادى غير العاقل بتنزيله منزلة العاقل قال ويقولون يا ويلتنا أي هؤلاء المشركون يقولون ما لي هذا الكتاب اسم استفهام والجار مجرور خبر ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وكل شيء فعله في الزبر وكل صغير وكبير مستطر كله موجود يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراء وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه من خير ومن شر وخير كما ترى نكرة تفيد العموم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وأكد ذلك بهذا من الموجودة ما عملت من خير البيانية الموليس زائدة هنا بيانية وما هنا منصولة ولا شك أن الوصول من ألفاظ العمو ما عملت من خير الذي عملته من خير تجده والذي عملته من شر تجده فمن بيانية في الموضعين لإبهام ما فإن ما من الأسمان مبهمة المستغرقة التي فيها إفراط في الإبهام فتحتاج إلى بيان فيؤتى بمن بعدها كثيرا وهكذا بعد مهما سواء كان استعملت ما للشرط أو استعملت المغصولية فهي فيها إبهام وإفراط من إبهام تحتاج إلى بيان فيؤتها كثيراً بمن البيانية بعدها ووجدوا ما عملوا حاضراً أي موجود بين أيديهم ولا يظلم ربك أحد تقدم قال رحمه الله قوله عز وجل ووضع الكتاب يعني كتب أعمال العباد على ما تقدم القاعدة في دفعها من الطراب أن العرب تضع الموض... المفرد موضع الجب سواء كان, كان قصي معرفاً بأل أو منكراً أو مضافاً يضعونه موضع الجب ووضع الكتاب الكتب ووضع الكتاب يعني كتب أعمال العباد توضع بين أيدي الناس في أيمانهم وشمائلهم وقيل معناه توضع بين يدي, بين يدي الله تعالى فترى المجرمين مشفقين عندما نسأله عندما الكافر يأخذ كتابه بشباله ولا إشكال في ذلك والمؤمن ممن وفقه الله سبحانه للطاعة والخير والاستقام على دين الله يأخذ كتابه بيمينه والعاصي الزاني من أمة محمد الفاعل للكبائر الذنوب من الزنا والرباء وغير ذلك من عضاهم قتل أنفس لم يخرج عن دائرة الإسلام بأي الأيدي يأخذ, يأخذ باليمين في الحال أو في ياخذ بيمينه من حاله ومنال لان عندنا قسمان لا ننتقل لان عندنا قسمين كافر ومؤمن والمؤمنون يتفاوتون ياخذ كتاب بيمينه ويدخل النار اذا اراد الله ان يدخل النار هذا العاصي واخذ بمعاصيه المتقدمه فياخذه يدخل النار ثم بعد ذلك يدخل فاخذه للكتاب يدل على انه ليس منه الخلود وأنه سيخرج هذا قول والقول الثاني أنه يأخذ كتابه بعد الخروج من النار يأخذه باليمين ويدخل الجنة وأما حال الدخول إلى النار هذا العاصي إذا أراد الله يدخل النار لا يأخذ شيء من الكتب يدخل النار أولاً ثم بعد الخروج يأخذ الكتاب ويدخل الجنة ممن دخل النار من العصاه والثالث ها يأخذ بشمالة طيب يأخذ من خلف من الأمام يأخذ بشماله والكافر يأخذ بشماله لكن من الخلف أحسن يأخذ بشماله لكن من أمامه وأما الكافر فيأخذ من الخلف بنوراء ظهره كما هو معلوم وهذا يشارك في الأخذ بالشمال العاصل اللوطي والمجرم الذين أراد الله يدخلهم النار ولم يعفوا عنهم يأخذون كتبهم كالكفار بشمائلهم ولكن من أمامهم والكافر يأخذ بالشمال من وراء ظهره كما جاء في بعض الآيات هذه أقوال في العصاه ممن أدخلهم الله سبحانه أو النار وأدخلهم النار بمعاصيهم هل يأخذون كتبهم بأيمانهم أم بشمائنهم فقيل بأيمانهم يأخذونها ولكن بعد الخروج وقيل بأيمانهم يأخذونها وقت الدخول علامة على أنهم لا يخلدون وقيل يأخذونها بالشمائل لكن من أمامهم لا من ورائهم كما هو حال الكافر والقول بأنهم يأخذونها بأيمانهم هو الأقرب وإنما الذي يأخذ الكتاب بالشمال هو الكافر هو الذي يأخذ الكتاب بالشمال وأما المؤمن والمسلم يأخذون كتبهم بأيمانهم ويختلفون كما سمعته قال رحمه الله أي توضع في أيدي الناس في أيمانهم وشمائنهم وقيل معناه توضع بين يدي الله تعالى فترى المجرمين مشفقين خائفين مما فيه من الأعمال السيئة تيقنوا أنها أعمال سيئة ومسطرة فيه وأخذوا وقد قرأوا وعلموا ويعرفون إيش الذي سيعقب هذا الأخذ بعد أن يطلع علمه فيه ما في الأعذاب والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم. وقيل فترى المجرمين مشفقين خائفين مما فيه من الأعمال السيئة ويقولون إذا رأوها يا ويلنا يا هلاكنا والويل والويلة الهلكة وهو مصر ليس له فعل من لفظه يا ويلنا ليس له فعل من لفظه ومنصوب هنا على النداء لإضافته وهكذا أيضا يؤتى به منصوبا في بعض المواضع غير مضاف ويلا له إذا نصبته وهكذا قد يرفع ويل للمخدمين ويل للمطففين فقد يرفع هذا الويل ولا يلزم النصب بخلاف بعض المصادر فإنها تلزم النصب وأما الويل فقد يرفع وقد ينصب فإذا نصب الأصل فيه أنه على المصرية ما لم يتقدم حرف النداء وأما مع حرف النداء فهو على النداء مضاف وهو كلمة عذاب كما هو معلوم بخلاف ويح فويل يؤتى بها في العذاب هذا الأصل فيها وويح يؤتى بها في الترحم ويح عمار تقتله الفئة الباغية ويح فهي كلمة ترحم وويل كلمة عذاب هلاك وقد يعكس وقد اتقارضان أو قد يؤتى بويل مكان ويح يوتى بويل مكان وإحلاك الأصل في الويل أنها كلمة هلاك وعذاب والويل كلمة رحم قال رحمه الله ويقولون إذا رأوها يا ويلتنا يا هلاكنا والويل والويلة الهلكة وكل من وقع في هلكة دعا بالويل ومعنى ندى التنبيه المخاطبين فهي حرف تنبيه ندى قوله تعالى ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا قال ابن عباس الصغيرة التبسم والكبيرة القهقها الله أعلم هل يكتب شيء مباح أو لا يكتب الذي يظهر أن الشيء مباح ما يكتب هذا الأصل وإنما تكتب الأعمال مما يفعله الناس وأما المباحات فالمحل النظر هل يكتب تكتب الدووين أو لا تكتب فإن التبسم إن كان لا للاحتقار أو لمعاني من معاني التي تدل على الزراوة وغير ذلك فهذا الذي يظهر هو الأصل في عدم كتابة المباح. وأما القهضة أيضا كذلك أنه إذا كان لا تنيق به وفيها شيء من التأثب فهذا شيء آخر فانظر لنا يا أخي هل المباحات تكتب في الدواوين المباحات التي يفعلها الشخص ما لم يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى فإن المباح قد يكون طاعه إذا نوى به نية حسنة لكن النباحات المجردة هل تكتب في دواوين الأعمال فابن عباس كأنه يرى هذا الصغير التبسم والكبير القهقه والتبسم صدقه يعتبر في الأصل ان شاء الله إذا أراد به أن يدخل السرور على الأخيه تبسمه في وجهه صدقه فالتبسم صدقه فإن كان من هذا الباب فهو يكتب لصاحبه وإلى الأصل فيه الإباحة قال ابن عباس الصغير التبسم والكبير القهقه قال سعيد بن جميل الصغير اللمم واللمس والقبلة والكبير الزناء هذا الغول جيد الصغير اللمم كما جاء النجم واللمس والقبلة والكبير الزنا وما كان من باب الزنا مما حده بعض أهل العلم ما يترتب عليه لعن أو حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة على ما ذكر عن الشيخ السلام وعن غيره في تعريف الكبيرة ولو خلاف كبير فيها وليس المقصود الحصر هنا وإن من مقصود البيان بالمثال البيان بالمثال وليس المقصود أن الصغيرة مقصورة في اللمم واللمس الغبلة والكبيرة مقصورة في الزنا لا ليس هذا المقصود وإنما هذا من باب المثال يتضح المقال خان رحمه الله قال السعيد ابن جبير الصغير المم واللمس الغبلة والكبيرة الزنا قوله إلا أحصاها عدها قال الصد كتبها وأثبتها وهو معنى عدها قال مقاتل بن حيان حفظها قال اخبرنا الإمام ابو علي الحسين بن محمد القاضي قال انبانا ابو العباس عبد الله بن محمد بن هارون الطيفوسي الطيسفوني عبد الله بن محمد بن قال انبانا ابو الحسن محمد بن احمد ترابي قال انبانا ابو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن بسطان قال أنباءنا أبو الحسن أحمد بن يسار القرشي قال حدثنا يوسف بن عدي المصري قال حدثنا أبو ضمرة أنسو ابن عياض عن أبي حازم قال لا أعلمه إلا عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم محقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا بطنواد فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأنضجوا خمزتهم وإن محقرات الذنوب لموا بقات صلى الله عليه وسلم فكم من من يحقر هذه الذنوب حتى من من يتوسن فيه الخير صلى الله يعفو عنه فلا يحقرنا أحد من هذه المحقرات شيئة ولا يحقر أيضاً كذلك من المعروف شيئاً لا تحقرن من المعروف شيئاً وهكذا لا تحقرن من هذا الشر شيئاً سوى من المعروف أو من الشر فإنها تجتمع عليك هذه الأشياء التي تتحقرها من الشرور كما ضرب لها رسول الله هذا المثل العظيم مثل قوم نزلوا ببطن واد هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود ما ظنه سينضجون ناراً عظيماً وأنت ذنوب كبيرة ستجتمع عليك صغيرة مع صغيرة مع صغيرة مع صغيرة مع مع محقرة إلى آخر ذلك وإذا بالصعيفة مليئة بمحقرات الذنوب وتهلك بها إن لم يعرفوا الله سبحانه وتعالى عنك فالناس صاروا يحتقرون أشياء كثيرة ذهب خير الأمة والله ذهب كثير من خير الأمة وتجد من الدعاة من يحقر مثل هذه الأشياء ويرانا هذه ما ينبغي أن نختلف من أجلها هذه ما هي الأمور التي من أجلها تختلف الأمة إلى آخر ويحقرون هذه الأشياء وكأنهم يقولون للناس تجروا وفعلوا هذه الأشياء والنبي عليه الصلاة والسلام ما يحقر هذا الأمر الله بل ضرب له المثل كما هنا إذا كان على مستوى تأخير الفطر لا تزال أمتي بخير ما عجل لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر يعني معناها أن الخيرية تذهب عنها بسبب تأخير الفطر من غير عذر ولا نية وصال إلى السحر هذا مو سهل كيف الأمور العظيمة التي تفعلها الأمة من كبائر الذنوب لا شك أنها تمحق الخير محقا تذهب به تماما إذا كان هذا الشعير شعير التقديم الفطر بعد غياب الشمس وغياب قرصها والتحقق من ذلك وإذا بهم يؤخرون احتياط خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة وهذا بسبب الأمة خيرها يذهب لا تزال الأمة بخير لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر معناه إذا أخروا ما فيهم خير لا بخيرهم الشيعة في جانب يؤخرون حتى اشتباك النجوم والصوفية في جانب أيضا يؤخرون خمس دقائق عشر دقائق والمستحسنون من الإخوان المسلمين المراعين للعوام يؤخرون إلى آخر ذلك ونسى الله العافية والسلام وذهب الخير عنه فكيف بذنوب واضحة جلية يحتغرها الناس ويفعلونه وكيف بكبائر الذنوب قال إياكم محقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا بطن واد فجاء هذا بعود وهذا بعود وجاهد بعود فأنضجوا خمزتهم وإن محقرات الذنوب لم موقات تعالى وجدوا ما عملوا حاضراء مكتوبا مثبتا في كتابهم ولا يظلم ربك أحد أي لا ينقص ثواب أحد عمل عمل خيرا لا ينقص ثواب أحد عمل خيرا انتهينا من هذا والله الحمد ما وجد شيئا يا أخيه قال وقد اختلف أهل التفسير ما يلفظ من قول إلا لديه, لق... إلا لديه رقيب عتيد وقد اختلف أهل التفسير هل يكتب جميع أقواله؟ لهver هذه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقد اختلف أهل التفسير هل يكتب جميع أقواله؟ فقال مجاهد وغير يكتبان يك... طيب عن الملائكة إذن هل يكتب جميع أقواله فقال مجاهد وغيره يكتبان كل شيء حتى أنينه في مرضه وقال عكرمة لا يكتبان إلا يؤجر عليه أو يؤذر والقرآن يدل على أنهم يكتبان الجميع فإنه قال ما يلفظ من قول نكر في الشرط من بحرف من فهذا يعم كل قوله وأيضاً فكون يؤجر على قول معين أو يؤزر في احتاجنا أن يعرف الكاتب ما أمر به وما أمر به وما نهي عنه فلا بد من إثبات معرفة الكاتب به إلى نقل وأيضاً هو مأجور إما بقول الخير وإما بالصمات فإذا عدل عما أمر به من الصمات لا فضول القول الذي ليس بخير كان كان هذا عليه فإنه يكون مكروهاً والمكروه ينقص ينقصه ولهذا إلى آخر ولو في عين موضع آخر وغير هذا عند هذه الآية هل المباح يختب أو لا يختب إلهنا سبحانك الله وحمدك الله إلهنا